رحمة الله تعالى عليه وما زال الحديث موصولا في كتاب الصلاة حيث وصلنا إلى الكلام عن قصة الصلاة وجمعها للمسافر وغير المسافر أو ما يعبر عنه في بعض الكتب لصلاة السفر أو صلاة المسافر قبل أن نشرع النص. ندخل لأبنائنا الطلاب هذه الفائدة عن السفر وأحسانه فنقول وبإنان التوفيق إن السفر أمر قد جبل البشر منذ القدم فما زال الناس عبر آلاف السنين ينتقلون ويرتحلون من مكان إلى مكان إما فرارا من شيء أو قصدا لشيء سواء كان هذا القصد قصدا لشيء طاعة أو قصدا لمعصياته ونحوه هذا قسم العلماء السفر إلى أقسام من حيث الغرض منه وهناك من يرى أن تصم السفر إلى قسمين قسم سفر ضار وقسم سفر ضار يقول إن سفر الضار هو تبحر الإنسان في نعمة الله عز وجل والتدبر والتفكر في مخلوقاته والسفر نفسه والسفر الظاهر قسموه الى قسمين سفر وطلب وسفر وفرط وحان ان سفر الهرب سفر واجب هو اذا كان في بلد يكثر فيه الحرام ويقل الحلال يجب على المرء تنقله ان ينتقل الى بلد يكثر الحلال ويقل الحرام كذلك اذا كان المرء في موضع شيء عظيم منكرات وتنتشر فيه, من فيه الفواحش وكل ينبغي عليني ايضا ان لا يشهد ذلك وان ينتقل من هذه البقعة الى بقعة البقعة كذلك ينبغي على المرء ان يمرو من بلد يضار فيه او يذل فيه الى بلد اخر يعتز فيه كما قال الشاعر اذا كنت في ارض يجلل اهلها ولم تقضي عزي بها فتغربي لان رسول الله لم يستقن له لمكتا خالي خالي استقام المكرمي ويقول احد الشعراء ايضا ولا يقيم على ضيم يراد به الا الاذلان عير الحي والوتدي هذا على الخصف مربوط برمته وذا يشج فلا يرقي له احد كذلك من انواع السفر الواجب سفر المروض من بلد لاعلمة الى بلد في العلم او المروض من بلد ويصدق فيها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع دفع ذلك هذا كلهم السفر هرب أما سفر الطلب فقالوا انه على احسان فمنهم السفر الواجب سفر الحج والحج الفريضة وسفر الجهاد اذا كان الجهاد متعينا على الانسان ومنهم السفر المندوب وما يتعلق الاطراعات والقربات لله عز وجل كما لو سافر الإنسان لصلاة الرحم أو لبر الوالدين أو تفكرا وتذبرا في مخلوقات الله عز وجل وهو السفر المواحق وهو سفر التجارة وهو السفر المكروه وهو سفر الصيد لله ونحو ذلك وهو السفر المنوع وهو السفر لنعصية الله عز وجل وعلى جهة الإجمال قدماءنا في الله نقول إن السفر يستمع على فرائع جميع الإنسان يكتسب كي سفهين أخلاقيات موزلة ويكتسب محارف ولذلك سوق الشعراء حينما تغنوا وتتلّنوا في شوائد السفر وشوائد السفر تختلف من شخص لآخر بعض الناس ترى في السفر ضرراً بعض الناس ترى في السفر نفع وهذا يختلف من شخص لآخر من قصد لآخر ولذلك من انتري حديث السفر ما ورد في القول الساعي تغرب عن الأوطان في طلب العلا فسافر الذي سفر بحثا عن سدائن تفرج وهن من اكتساب معيشه وعين المواجاد وعين الواداب تشطب ماضي ومن المقتضى الخاص ايضا او لم ماشي من قام ولي ارى ان راحة في فداء الاوطان ومغتربي سافر تجدي عوضا عما تفارقه نصب كان لذيذ العيش نصب إني رأيت قطوف الماء تسيل فالماء لو لم يجري في لم يطري الشمس لو رفعت في الفلك نائمة لما هم الناس من عجم ومن عربي لولا فراق العالم اخترسك فالسامو لولا فراق القوصل امتصلي ان تغرّض هذا عذّ مأزّ مطلوبه وان تغرب هذا عزّك الذهب سفر قرماء نطلاب الذي يتعلّق منه احكام الشرعية من قصر او جمع او تقديم او كأكير او افطار او ناقل ذلك قالوا انهم سفر واجب المندور والمباح دون سفر المعصير الحديث المصنف رحمه الله عن قصر الصلاة وجمعها من مساكه وغير المسافر قسمه إلى أقصار فتكلم في قسم منها عن قصر الصلاة للسفر خاصة وتكلم عن جمع الصلاة في وفي غير السفر فنقول طبيعه التوثيق بما قاله المصنف ان قصد الشلات في الصفق قال فصق سنن ليسقن لمساتر الغير عاص به ولاهم اربعه بردين ولو بحد جهادا قصد دفعه ان عز البلدي البساتين المسقونه هو تولت ايضا على مجاوزه ثلاثه ايال لقريات الجمعه والعمودي حلته وانفصل غيرهما قصر غداعية وقتية او فائكة فيه وان موكيا محل الى محل البك انتهى كلام المسيط نقول لا توفق ان قصر الصلاة السفر على جهة الاعمل الاعلى في مشهور مذهب الامام مالك رحمة الله تعالى عليه وكثير من اصحابه وكثير من, من الفطار هذا الحطم يقسم باعتبارات مختلفة فقال ان السفر يقوم سنة مؤكدة في حق المسافر سفرا جائزا من ذلك السفر الواجب والمندود والمباعر اذا كان السفر طويلا يعني مرحلتين فاكثر تاركا اهلها وكذلك في حق القرجات في مزدلثة وعرفة ولو لن يقوم السفر طويلا بشرط ان لا يكون من اهلها ما لا يقصر حاجه مجزلفه إن كان من أين مجزلف أي ولا في عرفه إن كان من أين عرفه ويقول السفر القصر مقروحا في السفر المكروه فالمسافر لله ونحر ويقول القصر مقررانا في السفر المحرر فسفر البطاع الطريق أو السرق والعياذ الله أو السفر للقصر بكيان ثواتف وعموم ما يستده به على قصر الصلاة في السفر آية في كتاب الله عز وجل وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الآية بقول الله تعالى وإذا ضربت في الأرض فليس عليكم جناح أن تقشروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عذوا مبين ومن السنة نروي عن عمر رضي الله عنه عن أبيه وعظهما قال سحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في الستر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنه وهو عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هو أنس بن مالك غير سيدنا أنس الشهير بل هو أنس رجل من بني عبد الله ابن كعب قال أغارك علينا قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته وتغدى فقال اذن فكل فقيت اني صائم فقال اذن احدثك عن الصوم او عن الصيام ان الله تعالى وضع عن المساكر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل او المرضع الصوم او الصيام والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كل فيهما او احداهما فيا له تنفسي أن لا أكون فأنتم من طعام النبي صلى الله عليه وسلم وروا عن عبد الله ابن باذين عن يعلى ابن أمية قال قلت لعمر بن الخطار رضي الله عنه ليس عليكم جناحا أن تقشروا من الصلاة إن سفتم أن يفتنقوا الذين كفروا فقد الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت صدقة تصدق الله بها عليكم فقروا صدقة يعني أن قصر الصلاة في السفر رخصة تصدق الله عز وجل بها علينا أن نأخذ بها على اختلاف الفقهاء في درجة هذه المشاركة ولكن أبناءنا الطلاب لمن يشرع القصر في السفر وهل هذا السفر من ضوابط نقول إن السفر يشرع إن القصر يسرع في حق المرء المسافر الذي لم يقصد بسفره معصية او لهو او تنزل كما ورد في نص المصنف او كما ورد في مقدمة الكتاب، وكانت المسافة اربعة برد والبرد جمع بريد والبريد يعادل اربعة فراصخ والفرصخ حوالي ثلاثة اميال والميل قيل انه الف جراح وقيل انه ثلاثة الاف وخمسمائة جراح وهو بالأمتار الميل بالأمتار يساوي حوالي 1600 وتسعة من الأمتار وبعض العلماء حددوا الأربعة غرب بالنحية الزمنية فحضوها بمرحلتين أي سير يومين معتدرين مع ليلة لما بسير الإبر المستقلة بالأحمال على العرض. ومسألة المدة ومسألة المسافة يقدرها العلماء في العصر الحالي يدخل المطرات على ناقم السوق وعلى القول بإن القصر شن في حق المسافر غير العصر يمنع القصر القصر بالسفر للآبة للعبد الآبة قاطع الطريق والعاقل واليين يعني باختصار كل من كان سفره من عصية يمنع من الانتفاع بهذه الرؤية قلوا فإنه إن كذا يعني انتبع الناصياتي قصر بقي بعدها المسافة ويعصى به فيه اثنائي اتم موجوبا في نائبي فقالوا ان القصر بالنسبة للمرء اللاني على المعتمد مطر وهم ابناءنا الطلاب نشير الى قضية انه لا عبرة بكون السفر بريا او ضحييا لان المصنف رحمة الله تعالى علي في ذلك فقال ولو بحري يعني ان المصنف يرى ان السفر بحريا كان او ذريا يقع عليه فقالوا ان سفر العبره بالمسافه ان تصل الى اربعه برخ سواء كانت في البر او في البحر ولا ينبغي ان يصل الى حول المسند ولا البحر ان من العلماء من لم ياذن في حصل صرام البحر فقال الحفاظ ان هذا الاشار اليه هو اعتبار الاربعه في البحر واننا تعتبر الزمان للقص قال الحقاق حيث لا اعلم خلافا على جواز القصر في البحر والنعمة ان مسافة القصر في البحر اربعة برد كمسافة القصر في لا فرق بينهما وهذا هو المشروف المذهب خلافا لمن يرى ان القصر في البحر في حالك اذا صار يوم وليل وهنا ذا المصلف وتكلم عن مسألة ان الله او البحار او النوتي فقال وإن نوتيا بأهله إلى محل البلد النوتي هو الشخص اللي بيتولى ويدبر أحوال السفينة كما جاء في كتب اللعن نات الرجل نوتا أي كما وقال الجواري جو في الصلاح أن النواتي هم من الملاقون في البحر وهو من كلام أهل الشام. والواحد منهم نوتي ويلحق بالنوتي أو يمكن أن ينحق في العصر الحاضر كل طاقم السفينة أو السفن الكبير الذين يعيشنا فيها بصورة دائمة بعض أصحاب أو بعض طاقم السفينة يعيشنا فيها بصورة مستنرة حتى في بإفراطه المصنف رحمه الله تكلم عن القصر بالنسبة لهذا الملاح أو النوتي أو البحار فأجازه حتى لو سافر بآله إلى محل بقاء سفر أو حتى لو كان مقيم بآله في البحر دائما والقصر للنوتية مذهب مالك والسافعي وجماعة خلافا من خالفهم كالحنابنة أي فقالوا بعدم القصد لا تبرئه شخص مقيم في مسكنه وماله فأشبه ما لو كان في بيته ولكن عموم الأذلة الدالة على القصد يدخل فيها هؤلاء أو تدخل فيها تلك الفرقة فرقة أن يتيه صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الأسفار الطويلة وهو مستحب معه فعلى جهة العمل نقول ان كل الشروط والضوابط التي تتعلق بالصفا هي ما يرد واحد مشترق ان تكون المسافة مسافة قص وهي الاربعة غرب التي مشيرة عليها سابقا وهي بالكيلو تعادل حوالي واحد وثمانين كيلو متر طولا ولعبرا عن المسافة وليس المدة التي تقطع فيها المسافة قبروية عن الامام رحمة الله تعالى عليه انه بلغان أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل بين مكة والقارئ وفي بين مكة وأستاذ وفي بين مكة وجد قال مانك وذلك اردعت الورد وذلك احضرها تقصر والي فيه الصلاة قال مانك لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى ي committed بيوت القرية ولا يتم حتى يكون اول بيوت القرية او ما يتقر بذلك والكلام سألت المسافة في اتلاف كبير بين الفقهاء وفي الشيخ الجزير رحمته الله تعالى عليه في الكتاب التقه على المزوى الأربعة نخص المساعدة من القول من المسافة التي تقصد فيها الصلاة في السفر ستة عشر فرصة بهذا الفرصة والفرصة ثلاثة أنيال والميل ستة آلاف دراع اليد هذه المسافة القولية كيلو ومائة واربعين مترا يعني 80 وخمسمائة وثبتمائة واربعين متر يعني تجوز ليقول واحد ثمانين ستر مسيرة يوم وليلة بسير الكبر المحملة بالأذقال سيرا معتادا وقالوا لا يضر الشيخ الجزيرة مطلوبة تعالى لا يضر نقصا النسافة عن المقدر المبين بشيء قليل كميل أو ميل ابن الهنوب الشرط الثاني ابنان الطلاب. ولفت النظر الى معلومه مهمه جدا وهي ان النوع ان الله سبحانه وتعالى او ان الشارع علق الحق في السفر بالمسافة دون تعليق بالمشقه لماذا قالوا لان المشقه تختلف ولا تنضبط في الشخص الاخر فالله قد يسافر 1000 ميل ولا يتعب وهناك مرق مسافر 1000 ميل ولا يتعب هناك مسافر كبير ولا شيء لا يتعب عندما كانت المسافة لا تنضبط من شخص لآخر الله عز وجل لم يعلق بها مسألة الإحكام في السفر وإنما تعلق بالمسافة لأن المسافة ثابتة كذلك لم يتعلق الحق بوسيلة السفر لماذا؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن وسائل السفر عبر الزمان ستتطور وتتلقى لتصل إلى هذا المدى الذي نحن فيه وربما يزداد الأمر فنصل إلى سرعات أعلى وأعظم مما نحن عليه الآن ولأن أحكام الله عز وجل تتسود أو تصلح كل جمان ومكان فالله عز وجل قد علق أحكامه على مسألة المسافة لا مما يفتفق فيها الجميع أصبحت الثاني إن تكون هذه المسافة مرحلة واحدة لمعنى إن هذه المسافة تكون قطعة واحدة يعني 81 كيلو يقطعها الانسان في مرحلة واحدة ومش يخرج مثلا 40 راجع و... راجع ويكمل هذه ويقول هذه الثمانين لا تكون المسافة مرحلة واحدة معنى ان الانسان لو سافر لمكان الذهاب اليه كما قلنا 40 كيلو او بريدين وعادة منه 40 كيلو او بريدين ليس له حق في قصر الصلاة لا الذهاب ولا في الايام في الشرط التالي يكون السفر السفر مواح شرعا كما يمشير من قطع الصورة الرابعة ان يكون المسافر اثناويا في باقي السفر قطع مسافة القصر دفع واحد بنعني ان يقصدها دفع واحدة بحيث لا ينوى ان يقيم فيما بينها اقامة تستوجب بالاكناف في اربعة ايام صحة ومن قصد اربعة برود ونوى ان يسير منها بريدين ثم يقيم اربعة ايام ثم يستفر بقية الاربعة برود فانه حينيه يمكن فانه اقامة يومين او ثلاثة فانه يقصر بمعنى المرابد يكون نهيته انه يقطع هذه المسافة دفعة واحدة وهناه يسطرق ان يكون يخ... المسافة قطع واحدة او تكون المسافة او لا ينوي ان يقطعها في دفعتين اما يمكننا نوين الاقامة بما بمكان في طريقه على دون مسافة القصر اقامة توجب الاثنان في اربعة ايام الصفاء ثم يسافر قطعة المسافة فانه يكون. الفرق الخامس ان يعزن قبل متى الصفر على قطع نصفة القصر او الفرق لهذا المعنى ان يكون مسافر لغرب فالانسان يهائم على وجهه لا يدري اين يتوجه والسائل الذي لا ينوي اقنى في مكانه ولا يعرف سيتضعي المقام او سيقصر هذا لا يدخل في نظرة الفرق السالس ان يشرع المرء في السفر بالفعل والشروع اشار عليه المصنف مما يتعلق بأصحاب الترى والبساتين وما يتعلق بأهل البادية فقال إن الشروح إن كان المرء في بلد يعني قرية زراعية أو بلد زراعية في بلد يتجاوز بنيانها والفضاء الذي حولها والبساتين المسكونة ولو كانت في بعض العام بشرط اتصال هذه البساتين للبلد حقيقة أو قطمئ بإن كان السكان ينتفعون من أهل هذه البلد أما لو كانت البساتين غير المسكونة فلا يشترط تجاوزها ولو كان فيها خراس بل يقصر بمزارة تجاور الدول يعني الخدائق والمزارع المنتشر خارج البلد في بعضها يكون نشكون و يكون ذير مسكو لكن ده نسبة الهاتف الادية يكون شروعه في الصحراء بمغادرة نحل المحل اللي هو بيوت الشعر حتى ولو تفرقت هذه الهاتف وهذا يعبر عنه في الفقه العمودي نسبة الى آه الأعمدة لأنه لا اتخذ على أعمدة ينصر الناس الناس هو يسكن في مكان خالي عن البيت القيام يكون انفصاله بمجرد انفصاله عن المكان مثل سكان الجبال او القرى الصغيرة التي ليس فيها بساتين ولا مزار. مسألة المجاوزة المصنف رحمه الله يشير لها بقول معد البلدي البساتين المسكونة وتؤولت ايضا يعني المدونة تؤولت فيها تأويل اخر على ان المستاذ الله ان يقصد حيث جاوز قريته التي هو فيها في ثلاثة أنيال فلا يعقوه أن يقصد قبل ذلك، يعني كأولة هذه التعبية أو هذا التجاوض كأول على ثلاثة أنيال من القرية التي تقال فيها الجمع والدليل على هذا الكلام رواية يحيى بن يزيد النائي النائي، قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرز مسيرة ثلاثة ايام ثلاثة ايام او ثلاثة فراسخ شعبة الشاك يعني روض الحديث صلى ركعتين السرط السابع ان القصد يقرد صلاة اربعين حيث كانت وقتية سنطرية وان اداها في الحضر وان كانت سائتة في الحضر وذية الحضرية وان اداها في السرط بنعمة من القصر لن يسرع إلا في الروعية فقط فتشمل النوع الظهر والعصر والعشاء أما النغرك والصدر الثلاثية والثنائية فليس فيها قصر أسألك أصحاب القصر من؟ أو, أس... أصحاب... أو أصحاب القصر تقدم ذكران في هناك أصناف ليس عليها بالقصر تنورهم مصنف على الناحة الكالك قال رحمه الله لا اقل الا كمتي في قروجه لعرفة وردوعه ولا راجع لدونها ولو لشيء نسيه ولا عادل عن قصير بلا عذر ولا هائم وطالب راعي الا ان يعلم قطع المسافة قبله ولا منفصل ينتظر نفقة الا ان يجزم بالسير هنا الاشخاص الاتذكرون لا يسرع القصر إلا في حالات للعبادة دون من كان قصره ومن كان سفره دون المسأس لا يحق له أن يقصر قصره بالمعنى إن الإنسان عند مذهب مالك رحمه الله واجهر أصحابه إن المسأس يناقصت عن ذلك فلا يشرع فيه القصر بالطبع في هناك في المقابل أخرى من يطلق القصر في أقل من ذلك ويطلق القصر على أي مساحة سفره إلا بالنسبة الشخص المكي ذو من أهل مكة ومن كان في حكمه لما يقنون بمكة هؤلاء يقصرون في قروجهم لعرفة ورجوعين عملاً بالسلم وإنما يكون في ذلك مسافة خاصة ويقصرون في القروج لعرفة حتى ولو أدركته الصلاة قبل وصوله إلى مين يحكي عن الإيمان مالك رحمه الله أنه توقف في ذلك يقول الإمام سمد رحمه الله من الأحسن أن يقصر لأنه القطوط يسافرون وقوم التصري وهو بقى عليهم حتى يقصر لكن إذا وصل لمنه يقصر بلا خلاف في مذلة كذا يقصر في الذهاب إلى عرفة وتي عرفة وفي رجوعه للمزدلة وفي المزدلة وفي رجوعه لمنه وفي مدة قامته لمنه إلا آل كل محل فنوم لا يقصر نوم لا يقصر في محل لمعرف إن من كان من آل عرفة لا يقصر وإن كان من أهل مزجلقا وإن كان من أهل ميناء لا يقصص. فإذا ربوا في يوم الرابع وتوجهوا إلى المحصد فنزلوا فيه وعقابوا الميناء فنظر انتظار زحام الناس أو أدركاتهم الصلاة في الطريق ففيه قاسرين وإثنانين قولان في ذهب الإمام مالك رحمه الله رجع إلى القول للقصد الإنسان لو سافر ثم رجع بدون وسافة القصد إذا سفر ورجع عن نسافة تقلع عن نسافة القصر فليس من حق أن يقصر الصلاة ولو كان رجوعه لشيء ما سياره بمعنى أنه نيسي شيء رجع يسترده وكانه مواصلة السير قالوا لماذا؟ قالوا لأن الرجوع يعتبر سفرا بنفسه هذا إذا رجع تاركا من السفر والنسبة للصلاة اللي صلىها قبل السفر اللي صلىها قبل ذلك قبل الرجوع يعني هي صلاة صحية يعني صلاة مقصورة قبل الرجوع صلاة صحية المسألة ما نوضحها بالمثال هو اني مثلا مساثر الى قرية تبعد عن 100 مئة ميل. ولكن عندما ذهبت وقطعت مثلا تنتين مئة او أربعين مئة نسيان بعض حوائدي فهنا رجعت لأفضيها تحانت علي الصلاة صلاة العصر لا يحق لي عند ذلك ان اقصرها عند المصنف الموافقين له أما لو كم رجوعه و قد قطعت ما يرجو على مسافة القصر فريئة أقصر الصلاة و أنا رابط لأن المسافة بيني وبين المكان اللي أردين هي أيضا داخلة مسافة القصر الشخص المسافر اللي هو أمام طريق مستقيم وأمام طريق متعرج فعذل عن الطريق المستقيم هو الطريق القصير وانصرخ إلى الطريق المتعرج قصدا لاختصار مسافة أطول هذا الشخص لا يحق له ان ينتفع بروسة القصر في الصفر وذلك لانه عدل عن القصير إلى القوين هذا نوع من التحايف لكن اذا عدل عن الطريق القصير بعذرين من الاعذار انه ان يقصف كما لو كان الطريق القصير المستقيم استفق مشقة او مشقة شديدة او كان به لسن او سوعة او نحو ذلك ان يخفه الانسان تعادل الى الطريق الطويل فحينياذا يستفيد من هذه الربص اعنى لو كان الطريق الطويل هو اكثر انا مأسهل في سلوكه او ليس فيه اي ضرر على المرء فهيني هذه الحالة يتلخص الانسان أن متلطر وهنا نشير الى الطريفة وطريفة فايدا في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كيما سافر القهاد هاجر من مكة إلى المدينة عدل على الطريق القصير المستقيم وسلك طريقا متعرجا تذيلا لطريش حتى لا تلحق به والله عز وجل قد كلفه أو أمره أو أوحى إليه بهذه كينة وذلك من التحايل الذي يبيقه الشر أو يجيبه أحيانا وإذا كان الجيس مثلا مسافر في طريق والطريق الطويل اكثر امنا والطريق القصير اقل امنا فينبغي عليهم ان يعدلوا الى الطريق الطويل ويأخذوا ذوق صلى الله عز وجل الذي شرعه لقونا العبرة لمسألة الانسان اللي انصرف عن طريق قصير الى طريق طويل هو ينبغي عذر او عدم الجزء. عندنا الشخص اللي هو هائم على وجهه وهذا الشخص بنعم الطلاب خارج من بيته لا يعلم اين يقوم؟ حيث اطاب لهم مقام طاقم او انسان مسافر بدون مبرر لا نهائم على ومستيكتائه او الدارة هذا الفقس لا يحق له ان يقصد لانه اولا سافر ليس بغرض ثانيا لا يدري هل المكان الذي يعني سيستقر به او سيقيم به هل المسافة ستصل للقصر ام لا لبا اذا انا لا نبغي لانسان ان يكون السفر هو هنا مسألة قصر الراعي الراعي نعرف انه بيتجول بغنني من مكان الى مكان وقد يزيد على نسافة القصر وقد يقيل وهذا الشخص قال له انه لا يقصد او لا يستفيد من رفع القصر هذه لانه لانه قد يجد مكانا يرى فيه ما يريد من الكلب فيقيل فيه فترة وقياد ذلك باذا ما لم يتأكد عنده او يغلب على ظنه انه سيقطع مسافة بينه وبين المرعى التهيب اليك كالله المسافة السابق ذكره فاذا تبين له ذلك فهو مسافر حتى يصل الى ذلك المكان هنا دام مسافرا فنه القصر اذا كان سيقطع المسافة الشرعية قبل المحل. المصر يعني او ان الرعى يعلم انه هيقرب بغنمه ليرعاه مسافة القصر فليه هذه الحنف ينضغي عليه واخيرا ابناءنا الطلاب مسألة قصر الشخص المنفصل عن الرفقة يعني الانسان لو كان منفصرا عن قريته ينتظر رفقة معينة لتنتهي من اعداد وتلحق به ويسافر معها ليس لو ان يقصر الصلاة ما دامه منتظر لجلك الرفقة الا اذا كان قد جزن بالسير دونها يعني جزن بالسير دون الرخصة لو لم تأتيه فاننا وقناد ان يقصر لأنه في حكم المسافر لكن ان كان متردد يعني هيسافر مع الرفقة او هيسافر لوحده فهين هذه الحالة هناك قولان في المذهب في ان يتم او لا يتم والقول بإتمام هو الاصل بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله يتكلم عن الاشياء التي تقطع حكم السفر قال رحمه الله يعني في اشياء ينقطع بها حكم السفر بعسم الانسان لا يأخذ فيها بل رخصة القصر قال رحمه الله وقطعه انهاء هنا تعود على السفر على حكم السفر أو على القصر وقطعه دخول بلده وان بريح الا متوقتن كمكة رفض سكناه ورجع ناوي السفر وقطعه دخول وطنه او مكان زوجة دخل بها فقط وإن بريح غالبة ونية دخوله وليس بينه وبينها المسافة ونية إقامة أربعة أيام شحاة ولو بخلاله إلا العسكر بدار الحرب أو العلم بها عادة لن إقامة وإن تأخر سفره وإن نواها بصلاة شفعة ولم تجز حضرية ولا سفرية وبعدها تعادته المسائل التالية هي قطع فيها حق السفر المسألة الاولى هي قطع حق السفر بدخول الانسان بلده بمعنى ان حق السفر من القصر وغير القصر في ينقطع عند ذلك يقطع بدخول الانسان بلده والبلد هنا من الوقت حيث المراد به الموضع الذي تقدمت له فيه اقامه طويله تستوجب الاثنان بعض النظر عن بنية الإقامة في ذلك أو الإقامة في ذلك بنية الانتقال أو بنية عدم الانتقال وقالوا إن الدخول هنا قطح حقم السفر لأنه مظمة الإقامة يعني مجرد الدخول في البلد هنا يظن به الإقامة ولا فرق في ذلك بين كونه رجع إليه بعد نصفة القصر أو قبلها فإن الإنسان في هذه حاله يتم إذا يقض وأما الإتنام أو القصر في رجوعه فتقدم أنه يعتبر سفرا بنفسه ليس مرادا هنا وقالوا ان مجيشتر مجيشتن بلده اختياري او اكراه لو رديت الريح مثلا لو كان راكب سفينة وردته الريح او كان راكب جادة ولم اتعثر في السير او نحو ذلك. ولكن قالوا يستثنى حالة هنا وهي حالة الشخص المتوطن اللي هو مقيم اقامة قاطعة بالقصر، كالشخص المجاور بمكة المكرمة من اهل الافاق رفض سبنة مكة وسافر منها للتوطن غيرها على مسافة القصر وراجع عليها بعد سير المسافة ناوي السفر منها عقل قضاء حاجته ولم ينوي اقامة اربعة ايام بها وهذا الشخص يقصر في حال الاقامة بها كذلك ان السفر او تقن السفر بخور الوطن يعني من كان نقيم بمكان غير وطني وسافر من لا بلد اخر ووطنه في اثناء الطريق ولما مر عليه دخله فيتم به ولو لم ينوي اقامة اربعة ايام يعني لو انسان مشافئ من محل الى محلة المحافظة الى محافظة يتخلى الطريق المحافظة التي هي وطنه في هذه الحالة اذا دخل وطنه وسافر من جبالة اخر وكان وطنه زي مؤمنه اثناء الطريق فيتم في هذه الحالة حتى ولو لم ينوي انه يقيم اربعة ايام وايضا المسألة الثالثة القطاع قطم السفر إذا دخل الإنسان موضع له فيه زوجة مقيمة يعني مر الإنسان في مكان فيه زوجة لهم متزوج أكثر من زوجة زوجة هنا وزوجة في مكان آخر والمصنف رحمه الله ذالغ على قطع قطم السفر في الحالتين السابقتين، بإنه يقطع حتى لو كان الرجوع اختياري أو إكراهي على الرجوع كما قلنا في مسألة الإيه مسألة الريح عشان لا يظن ان هو المقصود بها الاختيار فقط الدليل من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على مسألة افتاء حكم السفر من يكون الانسان موضع اقامه قصة الاقامه الزياره في الحديث المروي عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي ذراق عن ابي رضي الله تعالى عنه ان عثمان بن عفان صلى بنا اربع ركعات فانكره الناس فانكره الناس عليه وقال يا أيها الناس إني تأهلت بمكة منذ قديمة وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تأهل في بلد فليصلي صلاة المقيم المروية أيضا عن عطاء بن أبي رباح رباه قال ابن عباس رضي الله عنه أقصر إلى عرفة قال لا ولكن إلى جدة وعسفان وطائف لجدة المروية القديسين أنها جدة وعسفان وطائف وإن قدمت على أهل أو ماشية فأتينك مسألة الرابعة إن السفر ينقطع حكم بنية دخول الأماكن المتقدم ذكري يعني يقطعه الدخول ويقطعه نية الدخول إذا لم يكن بينه وبين المسافة بالنسبة للمسألة المكان الحمد الزوجة ونحو ذلك إذا لم يكن بينه وبين المكان مسافة القصر لو كان الإنسان مقيم مثلا ممتن ووطنه بالجهرانة فسافر من مكة إلى المدينة ونوى حين قروجه أن يدخل الجهرانة فإنه يتم فيما بين مكة والجهرانة لأنه أقل من المسافة وإنم ينوي إقامة أربعة أيام بها ثم إذا خرج من الجهرانة يكبر باقي سفره فإن كان أربعة برد يقصر وإن لا يتم وهي كذلك ومن هنا على أربعة قسمة الأول أن يستقل ما قبل وطنه وما بعده بالمسافة وفي هذه الحال يقصر قبل الدخول لوطنه يعني المسافة اللي تكون قبل بصوله للوطن تكون مسافة القصف ثاني في هذه الحالة يقصر قبل أن يرده الوطن ويقصر بعد أن يقرج من وطني لإثنان سافة الثانية عكسه يعني عكس الصورة السابقة وفي هذه النوع دخوله قبل سيره أتمن قبل بفوله وبعده وإن لم ينوي دخوله قصرا وإنما دخوله بعد سيره شيئا أنفى في قصره قولان لسكنون وغيره الثالث أن يكون قبل وطني أقل من مسافة القصر وبعده مسافة مستقلة فإنما الدخول قبل سفره فلا يقصر قبله وإن لم ينوي الدخول قصرا وأما بعده فيقصر مطلقا ولو نوى دخوله في اثناء السفرين فحقيا بالتوضيح في, في هذين قولين القصد لسحنون والاثنان لغير سحنون القسم الرابع ان يكون قبل وطنه مسافة مستقلة وبعدها اقل منه فيقصر قبل وطنه مطلقا سواء نوى الدخول او لم ينوي الدخول اما بعد ذلك فلا يقصر بعض العلماء يعتبر هذه المدة بالاوقات الامين الحطاب حكى عن المجلسين والشمون ان هو في 20 صلاة تعقب عليه قائلا واعلم ان اربعه ايام تستلزم 20 صلاة بخلاف العكس يعني نس اسيتها بالمده لتعادل الصلاوات ونس اسيتها بالايام الحطاب بيحكي عن المجلسين والشمون انها 20 صلاة وقال ان العشرين اربعه حين تستلزم 20 صلاة بخلاف العكس فلو دخل قبل العصر ولم يكن صنفظ ونبع ان يصل الصف في اليوم الرابع ثم يقول فقد نوى عشرين صلاة وليس معه الا ثلاثة قيام وقال ابن فاجد وعلى طلب الايام لا يعتد اليوم البثول الا ان يدخل في اول ونقول اخر لا يعتد اليوم البثول ولا ريوم ارتف اولا مسألة مستثنى ولمسألة العسكر في دار الحرق المجنود في دار الحرق قالوا انهم يقصرون وانه اقامت المدة الطويلة ويلحق يلحقني أن أسير في دار الحرب أيضا. أي عليه المزونة، في فين في من ما دام من قيم البني. لكن من هرب الجيش يقصر بمجرد اتصال من البيت اللي هو كان فيه. ولا هنا مزوج بناء البلد، ولا بساتنا لأنه صار هنا من الجيش. وإتمام العسكر في دار الحرب هي المسألة المستملة ذلك وقالوا. حتى ولو كان العسكر في دار الإسلام يعني لو كان الاقامة في دار الإسلام لكن في انتظار الإسلام الصحابة رضي الله تعالى عليهم وهذا دليل لما نظر من مكة قبل مكهان استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في فيها بعد الفتح وأذنهم في بناتك وأيام ولم يجب على زن معنى المبالغة في قول المصنف ولو بخلاله ان الانسان ما تنوى الاقامة اربعة ايام ولو كانت اقنته لان السفر ليست عند الغاية التي ينتهي لها السفر فان مجرد نية هذه الاقامة اربعة ايام تمنع من القصر، ولو كانت الاقامة في خلال السفر هنا نية الاقامة مؤتبة في قطع قصري ولو حدثت بخلال السفر في اثنائه من غير ان تكون مقارنة لاوله ولا لاخره المصنفين بيرض النادي المبلغة على ترجيح النيونس بان نية الاقامة المدة المسكورة لا تقطع حكم السخر الا اذا كانت في انتهاء السخر او ابتدائي سالسا ينقطع حكم السخر بالعلم بالاقامة يعني ينقطع حكم السخر ايضا بعلم الانسان بالاقامة حتى ولو لم من ينواه المر كما لو ان الانسان مر ببلد له في بعض الوظائف والمهام ويقل على ظنه ان مثل هذه المهام لا تقبل في مدة لا تقل عن اربعة ايام هذا الشخص لا يتقره القصر من الصلاة؟ سمعينا من حالة الفجاج اذا نزلوا الى عقبة او دخل المكة ان هما يقوموا اربعة ايض دقيق مسألك بالاقامة المجردة هي انك المصنف لان اقامته وان تأخر سفر. يعني لو انسان اقم اقامة مجردة في موضع منك فلا اثر لهذه الاقامة لان من اقام بموضع لمدة شهور وكثر. حتى لو قسمت لحاجة يرجو قضاءها في كل يوم ونيته السفر من غير ميت اقامه يقصر ما دام راجيا انقضاء الحاجة يعني الانسان لو ذهب لقضاء مصلحة او عجز مصالح لمنطقة معينة لا يعرف متى ستمكن يوم اثنين ثلاثة اكثر اقل هنا في هذه الحالة يجوز له ان يقصر يجوز له ان يقصر وقال ذلك حديثي المكابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بكبوت أربعة أقام بكبوت عشرين يوما يقصر الصلاة وذلك لأنه لم يكن يعلم من حالي عليه الصلاة والسلام أن إقامة هناك ستصل إلى هذه المرة والمروية أيضا عن سبيل عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة الصلاة بموقتين ثم يقول يا أن لمكة فاتموا صلاتكم فإنها قوم سفارك مسألة كثيرة في النص الصادق وهي مسألة نية المسافر الإقامة أثناء الصلاة وبعدها وهي تحدث إن الإنسان دخل في صلاة سفرية ثم عرضت له نية الإقامة التي تقطع فيها وهي أربعة أيام ينصرف عن ركعتين نافلة ويكتبه صلاة حضرية الثلاثة النية ولم تجز حضري إن أتمنى أربعة ولا سفري إن أضاف إلى الرقة أخرى ولو نوى لو نوى لقام في هذه البلدة مدة تقطف الصبار أمية لم تأتي إلى بعد الصلاة التي قصرت الصاحينان الصحيحة ولم دو المرء أن يعيدها في الوقت وبذلك أبناء الطلاب نكون قد انتهينا من هذا الدرس ثم نستكمل دعوة الله تعالى الكلام عن بقيق احكام المتعلقة بالصلاة المسافر ومسألة قصر الصلاة وجمعها والله تعالى اعلى واعلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته